إن الله مع الذين استقوا الذين لهم مرح. الإحسان للإنتاج الإعلامي والدوزع تقدم لكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أنبياء الله تعالى خيرة خلقه وصفوة البشر الله يصطفي من الملائكة غسلا ومن الناس إن الله صفى آدم ونوحى وآدم أفضل الخلق عند الله أنبياء الله تبارك وتعالى يليهم الصديقون يليهم الشهداء يليهم الصالحون وقد جاء ترتيبهم في سورة النساء ومن يطعي الله والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا هؤلاء أفضل البشر عند الله تبارك وتعالى وَتَرْتِيبُهُمْ فِي الْفَضْلِ كَمَا قَالَ الْعُلَمَاءَ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الذِّكْرِ فالنبيون ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون ومن كرامتي الطائعين على الله جل وعلا أن الله تعالى يجعلهم في رسمة هؤلاء ومن يطيع الله ورسول فأولئك مع الذين عمى الله عليه وهؤلاء المنعم عليهم لسب الله جن وعلا الصراط إليهم في سورة الفاتح فقال صراط الذين أنعمت عليهم هم هؤلاء هم الذين سلكوه وساروا عليه وهم أئمة السائرين على السراط المستقيم ومن إرشادات القرآن وتوجيهات الفرقان لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهديهم وأن يهتدي بطريقتهم فقال الله خطابا لرسول الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف هكذا لخير الناس وصفوة البشر جميعا وسيد المرسلين جميعا رسول الله قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف من أريسي وأبرزي ما تميز به النبيون لجواب في وعند فصول البحلة وقد سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن أول نبي سئل عن أول الأنبياء فقال آدم قيل أو نبيا كان قال نبي مكلن وجاء في السنة أن الله تعالى كلمه بقوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فآدم نبي عليه الصلاة والسلام ورأينا في سيرته التي حكاها القرآن كيف نجى إلى الله وتبرع وافتح لما وضع في المعصير نعاه الله عن أهل الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين ولا أخفيك يا أخي الإسلام أن في هذه القصة ما يهزف ويحرق مشاعير وهو العتب العالي الغالي الحالي من ربنا لآدم وزوجته أكل الشجرة وعصى الله اسمع كيف كان العتب ألم أنهبتما عن هذه الشجرة قل لكم إن الشيطان لكم عدو بل ألم أن هم من سر دعاء المبيين أنهم يدعون الله تعالى باسم الرب رب مسى لينظر وأنت أرحم الراحمين رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارث وهكذا الأمرار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النور لأن مع الرب الخالق المالك المدبر الحمد لله رب العالمين خالقنا مالك امرنا مدبرنا الله جل جلاله ربنا اقرار له بالخل إنها ما منعهم ولا حجبهم عن الله ومنوا أي قلوا ألا من جاء من الله إلا إليه من يتوب علينا غيرك يا رب من يا مولا سببا في مغفره الله لادم وزوجه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه وهؤلاء الكلمات هن في سورة لا لنكونن من الخاسرين لا راحة للعب ولا سكون ولا طمهين إلا في نوحة الرضا والرغوان إلا في ظل سكينة القرآن إلا في أن يتولاه الملك النيان فعلينا إن زلت القدم وإن حصلت الهفوة وقعت وهي واقعة والله لا يسلم أحد منا من ذنب علينا أن نبادر بالتوبة والأوبة من الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون ومن لم يتب فأولئك هم فالمون أقول قولي هذا واشتعونه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من استنى لسنةه وسار على مهجه إلى يوم الدين أما بعد. خص الله تعالى آدم بأمور لم توجد عند غيره خلقه الله بيده أسكنه جنته أسجد أسكن له ملائكته خلقه الله بيده خلقه الله بيده ولذلك قال للشيطان ما لما خلقت بيدين. خصيصة الآن. ازدد له الملائكة فاذا سويته ونفخت فيه بالروح فضعوا له ساددين. واستظهر ابن كثير الرحمن أن يكون في القلب فضل على رسالة إحساس بأننا فعلنا وفعلنا لا أبدا شيئا وعول عليه ولهذا تأمل وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن من الخاسرين وهكذا قال أول رسول وأول نبي إلى أهل الأرض نوث عليه السلام الف سنة إلا خمسين عاما هذا عمر الدعوة. واستغرقت الدعوة وقت كله ليلا ونهارا سرا وجهارا مع الصبر على الأذى والسخرية كل ذلك حصل وبعد ذلك لما غلق ابنه وحال بينهما الموت فكان من المغرقين قال نوح ربي إن ابن وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِرِينَ وجماعة من أهل التفسير ذكه أن مبنى روح كان منافقاً يغهر الإسلام ويبطل الكفر وإلا لو تبين للنبي الكريم أن مبنه من الكافرين لما قال النبي من, أهل. من ما الله أن التي كانت على دين قومها. لكن هذا كان منافقا. ولذلك دعاه وقال يا ابن يركب معنا. ولا تكن معه الكافرين. هذا دليل آخر على انه كان يظن عن ابنه من المسلمين. ربي ان بني من اهلي. وان وعدك الحق. وَأَنتَ أَحْبَمُ الْحَائِرِينَ تأمنهم هذا هذا الأدب مع الوافق العقل أين تجد أحي ولدي أو أردي إن نبني من هنا وفي ضمن هذه الكلمة وتضاعفها توجد دعوة وعدتني بإنجاي أهلك إن نبني من أهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعرفك أن تكون من الجاهلين قال رب وتأمل أن أسألك ما ليس لي به لا يوديني من هذا إلا أن احتمي بك الجو لي، أعود بِكَ، أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني، أقوم من الخاسرين، أين السنوات الطوال التي قضيت في الدعوة؟ أين البذن والعطاء والجهد كل ذلك لم يذكر هنا لأن المقابة قام ضراعة واختقار وإلا تغفرني وتبحمني أكون من الخاسرين قيل يا دور حبق بسلام إلى الله جل وعلا وكانت تعميل على رحمة الله والتركيز على مغفرة الله منهج منهج النبيين وطريقة المرسلين ولهذا تأمل في سيد الاستغفار الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عندك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بلك من شر ما صنعت أبو لك اعترس أبو لك بنعمتك علي وأبو بذبي فانفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هكذا ثم سؤال الله المغفرة وهذا سيد الاستغفار اللهم يا ربنا اغفر لنا ما قدمنا واخرنا وما اسررنا وما اعلننا وما تعلموا به مننا اللهم اغفر لنا خطاءنا وعمدنا وهذلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم اشفنا وعافنا عز الإسلام والمسلمين سلم المسلمين في اليمن من شر روافض يا ربنا سلم المسلمين في اليمن من شرقBraviqiyen يا ربنا سلم أهل اليمن من الفتن يا ربنا اللهم نسألك أن تحتن دماغ باما أن تستر عوراتهم أن تؤمن روعاتهم كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها غيرها معيها كلهم يا ربنا نصيرا كلهم يا ربنا مرح سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والاكرام اغفر لنا واخرنا وحينا وميتنا الله ورسوله جل من سال دعاء لهم الشفاء والعافيه اللهم اشف وعافي يا ربنا الله, يا ربنا الله العظيم ان يبلغ المظلوم حقه بمني وقدره من غلما وسالنا وسألنا أن ندعو الله أن يرد لهم الحق الذي فرنا وسلبوا الله ما كلهم وكلهم من وكلهم وكل يا ربنا أغيثا الله مع عبادك أمن وعبادك أجلهم معينهم يا رب العالمين وكذلك رزق الله تبارك وتعالى أن يغفر لمن غفى من النساء هذا الحين زوج العام سعيد وصف wa قالوا الله جل وعلا ان يغفر لها ويرحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واغفر وأبوات لنا واغفركم واغفركم اجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا جميعا وكلنا في هذه الدنيا مغيثا وعين نصره وتولنا اذا رجعنا اليكم اذا عدنا اليك رب العالمين امين وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى